السلام عليكم وحمد الله نبدأ في أه يعني جبت هذه ال الأسئلة اللي هي وردت لنا على الموقع على المنتدى الأخت أمة الله بتقول ما كفارة سفر المرأة لبلد غير إسلامية للدراسة من غير محرم هي عليها طبعا هي عليها أن تتوب ب إلى الله عز وجل لإن هي طبعا كده هي عصت النبي صلى الله عليه وسلم فهي أتسبب إلى الله عز وجل تحدث توبة ولعل الله عز وجل أن يتجاوز عنها والله عالمه وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته هل يترك حفظ وقراءة القرآن تماما أثناء الحيض أم يجوز امساك المصحف بجوانتي آه بعض يعني نحن تحدثنا في هذا الأمر قبل ذلك حينما تحدثنا عن الغسل وقلنا أن المرأة يجوز لها أن هي تقرأ مما تحفظ على قول بعض أهل العلم من القرآن يجوز إن هي تمسك المصحف بس مش بجوانتي حد يفتح لها المصحف أو تمسكه بحائل زي المصطرة مثلا تفر الورق بالمصطرة كده إنما صراحة الجوانتي ده يعني في النفس فيه شيء يعني معرفش طب ما أنت كده بتمسكه بإيدك ولكن أنا أقول يعني ليه؟ واحدة تقول لي طب ما أنا مش مسكة بإيدي أو لها ما وانت إيدك برضو تتغرأ ما فيهش حاجة انت ايدك طهرة لو ما انت مش لابسة جوانتي هي ايدك فيها دم ولا فيها حاجة لا ايدك طهرة ماينفعش تبسكي بي وبالتالي حتى لو لبست جوانتي ما ينفعش. انما انت لما مسكى مصطرة يبقى دي حاجة يعني ما هيش متلبسة بالايد انما صراحة انا يعني ارى ان الجوانتي في النفس منه شيء ان يبقى الاخت اللي عايزة تقرأ من المصحف اخت تكون او ابنها او زوجها يقلب لها صفحات المصحف وتقرأ منها أو هي تقلب بالمصطرة تقلب المصحف وقرأ المصحف بالمصطرة خاصة لو هي مدرسة مدرسة دين وبتحفظ البنات أو كده أو في الأظهر أو كده بخلاف ذلك يبقى هي تعمل إيه بنت من البنات تكون على طهارة بتفتح لها المصحف وتقلب لها صفحات وهي تقرأ لهم من المصحف خاصة لو هي عندها منهج فهي مقيدة بأنه لازم تنهي في وقت معين فيبقى الأمر أهل العلم قالوا أن الحائض بخلاف الجنوب الإنسان ال... لما يبقى على جنابة فالجنابة في إيده مرفعها في الوقت مجرد مدخل الحمام يغتسل خلاص يخرج بسر إنما الحائط حتى لو دخلت في اليوم عشرين مرة تغتسل برضو هي حائط فالحائط بتطول ب... ب... ب... بعدة الأيام اللي هي تعلمها المرأة المعروفة عندها ولذلك تنقطع عن قراءة القرآن مدة طويلة لذلك أجازأ بعض أهل العلم أن تقرأ القرآن مما تحفظ أو أن هي تقرأ من المصحف دون مس له بحال وبرضا أجابت على هذا السؤال قبل ذلك ماذا تفعل من مست المصحف سهوا أثناء الحد وهل بذلك يتنجس لا المصحف لا يتنجس المصحف لا يتنجس إنما هو أمر من الله أنهي من الله عز وجل الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون خلاص يبقى إحنا ولكن إذا وقع سهو فعفي عن أمتي آ آ آ الخطأ والنسيان وما استكريه عليه هكذا يقول نبيه صلى الله عليه وسلم آ آ يبقى آ آ هذا الأمر معفي عنه أدم وقع سهو غير ما الإنسان يكون متعمد أنه يمسك المصحف وعارف أنه هو لا يجوز له أن يمسك المصحف لا هو جنب ولو هو عليه المرأة عليها الحيض أو النفاس إنما مسيكوتوس سهوا يبقى ما عليها حاجة إن شاء الله معفي عنه هذا أمر معفي عنه ونسأل الله عز وجل إنها تجاوز عنا والله أعلم اختين المسلمين تقول ماذا تفعل المرأة إذا رأت كذرة في وقت الحيض مع مغص، فتوقفت عن الصلاة ثم لم ينزل شيء لمدة يوم ونصف مع وجود المغص بين الفينة والأخرى فأصابها شك أنه لم ينزل منها شيء بعد كل هذه المرأة هي بتعتبر القدرة إذا جاءت القدرة قبل الحيض ويصحبها مغص هي بتعتبر كده من الإيه بتعتبر من الحيض حتى ولو قعدت يوم أو يومين إنما بتعتبر من الحيض كما قال بذلك أهل العلم والله والله علّم وعليكم السلام ورحمة الله أختنا شروق بتسأل واعتقد سؤال كان من اللقاء الماضي تقول إذا أنا أكون جالسة مع بعض زملائي في الجامعة نتكلم في الأحداث الجارية والطائرات الموجودة على الساحة الآن فكان حديثنا عن المنهج السلفي أو جماعة الإخوان أو الطائرات الليبرالية الليبرالية أيوه الموجودة أو غيرها وتسألني بعض الجلسات عن توجهي فأكون متحيرة هل أفسح لا على عن أنني أحاول أن أتبع المنهج السلفي وهنا سأكون محل رفض منها في إكمال حديثي وستتوجه إلي بالعنف وعندما أقول لها أني لا أتبع أي تيار فأحس من داخلي أن نفسي تقول لي هل تتبرأ من موقفك وهل السلفية تعد عيبا لكي لا تنسبي نفسك إلي في حين أن البعض لا يستحي من قوله بأنه علماني أو الليبرالي مصبوط كده الليبرالي صحيح الحمد لله وفي النهاية أقول لها قولة قولة قوله تعالى هو سماكم المسلمين فمعزيل على الإطالة وده في الواقع الأمر هذا يعني كان أقول شيخنا الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمة الله تعالى عليه يقول هذه مسميات عديدة لعائلة واحدة يعني سلفية إخوان جهاد إخواننا في طع ال أنصار السنة إخواننا في هذه أسماء يعني كثيرة لعائلة واحد فوأنا يعني أي السلفية ليس صبة ليس صبة يعني هو المفروض أن يكون كل واحد مسلم سلفي وإلا من التابع إلا من التابع سلف هذه الأمة اللي هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والتبعين لهم بإحسان والسلف هو الذي يمشي على دين القدامة اللي هو من سلف يعني من مضى طب وإحنا إن لم نمشي على دين من مضى هنمشي على دين هنختار على دين جديد فأختي قوليها ويعني حسابك ورزقك على الله عز وجل والسلفية ليست سب بالعكس السلفية إحنا ما تعلمنا على أيدي علماء السلفية و... أنا واحد من الناس وان كنت أزهري بس أكثر ما تعلمته تعلمته على أيدي أخواني السلفية الحقيقة يعني تعلمنا في معاهدهم وتعلمنا التوحيد الخالص في معاهدهم تعلمنا أمور كثيرة جدا والله الحمد والمن ونسأل الله عز وجل الجزيم عنا خير الجزاء وفأسزتنا كلهم أهل السلف ونحن كلنا سلفيين وولادنا هيكونوا سلفيين إن شاء الله لأن لو ما كنتش أنا سلفي هتتبع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والصحابة ومن صار على ضربهم لما هتتبعني فأقوليها ولا تحرجي وإذا كان الأمر يقتد أن هي تنصرف عنك فلتنصرف بكل الهواجس اللي في دماغها اللي هي الفسدة هذه والحمد لله رب العالمين إحنا نحن نتعامل مع الله عز وجل احنا نقول كلمة الحق وحسابنا على الله سبحانه وتعالى وزين بقوله كده بالبلدي ورزقك على الله يام والله أعلمه أختي أنا أما الله تسأل هل الشيخ دروس على موقع أخرى لا أنا ما دروس على مواقع أخرى مواقع أخرى إنما أو يعني قريبًا احتمال يكون فيه على البلطك يكون فيه حاجة بس يعني بعيدة عن الفقه والتوحيد إنما تكون في المعاملات يعني بين المسلمين وبين أيضا المسلمين وغير المسلمين إن شاء الله عز وجل انقدر المولى عز وجل بس الله عز وجل ويس لنا الأمور والله أنا أشرح كتاب التوحيد أنا لا أسجل الحلقات لأن أنا ضعيف في الكمبيوتر ما عرفش بتسجل إزاي الناس اللي بتساعدني عندها امتحانات مش فاضية ما عرفش الأمور دي بتسجل إزاي وخير فإن كان أخونا البشمهندس الله يجوزه الله يجوزه قوله أمين إن كان هو يتولى هذا الأمر ويسجل الكلام ده ويرفعه لنا على موقع ويدوكم الرابط بتاعه يبقى جزاء الله خيرا وإلا فنحن نعذره لأنه هو أيضا عنده مشاغله الكتير أختنا أمت الرحمن تقول أرجو أن تكون هذه الحلقات مسجلة ويتم تنزيلها على موقع إن شاء الله وهذا هذا الأمر إحنا يعني قلنا للأخ البشمهندس وربنا يصل الأموره هو يعني هنسأل وهو البشمهندس ربنا يبارك في عمره ويبارك له ويكرمه بيت الحلال هو بيتابع الصوت وبيكتب لنا على السكايب ان الصوت جميل جدا مفيش تقطيع فيبقى التقطيع ده جماعة من عندكم يبقى في حاجة انتوا عندكم في حاجة في النت بقى عندكم انتوا انما الصوت يعني كويس ان شاء الله نعم وما يعني ما تحاولش تحمل حاجة على الجهاز وانت بتسمع عشان ما بقاش في ثقل على الجهاز طيب يعني احنا كده نكون طيب في سؤال اختنا بتقول هل يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن في رمضان للعبادة يجوز يجوز ان تقرأ القرآن بالطريقة اللي احنا قلناها بالطريقة اللي احنا ايه اللي احنا قلنا ان هي تقرأ مما تحفظ او ان هي تقرأ من المصحف بس تفر صفحات المصحف بالمصدر لعل هذه الاسئلة يعني اجابنا عليها كلها في اللقاء الماضي فيعني بكده نكون انتهينا ان شاء الله من ال. طيب السؤال لسه جاي لوقتي طيب بيسأل بتسأل بتقول أختنا بتقول إيه بتقول أخي يعمل في سوبر ماركت كبير وهناك يتم بيع عصير العنب فهل عصير العنب يعتبر من الخمر؟ أي طبعا العنب المعصور يعتبر من الخمر. وعتبر من الخبر العنب يتعصر يتشرب على طول تقوليش بقى يتحفظ يتعمل إنما اللي عايز الشعب بعصير عنب يعصر ويشرب على طول إنما فاعتقد فأعتقد إن في في كلام والله أعلم يعني العنب المعصور ده أعتقد أن فيه كلام أيضا بتقول أنا سلفية وهل إذا تقدم لخطبات شخص من الإخوان المسلمين أوافق أم لا وخاصة أنا لا أعرف أفكارهم أو أي شيء عنهم يعني هو طبعا احنا لسه قيلين دلوقتي احنا كلنا مسلمين وان كنا هنختلف معاه انما في بعض الامور هنختلف معاه فيها الا ان هو في الاول والاخر اخ مسلم اخ ملتزم وقد يكون يعني اخ وبعدين ستمكن انت ربنا يجعلك له عون على طاعة الله سبحانه وتعالى آه آه فيعني لا بأس اطلاقا ان انت ان وجدتي اخ ويس و على خلق آ إن بعضهم يقول إن جاءكم من طردهم دينه و خلقه آ وفي رواية وأمانته وأمانته آ فزوجه إلا أن تفعل تكن فتنات في الأرض وفساد كبير فان شاء الله عز وجل إن إن بحثي أسألي عن أسألي عن إن كان أخلاقه طيبة وأخ متزم بال بالحق فلا بأس إطلاقا إن تتخذيه زوجا لك لا بأس ربنا يصليكم الأمه منتظر شيء قليلاً إن في أسئلة بتيجي أتأخرب منها خالص ترسم من صحابة هي الأسئلة بتيجي لا أسأل فعله السؤالين بذلك السبيل السؤال؟ طيب يعني إلى إن شاء الله عز وجل إلى أن نلتقي في اللقاء القادم يعني نترككم في رعاية الله وحفظه سبحانك اللهم لحملك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة